Vali kulinarožeetum, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, In yashak yudhibkum وiastaklif min ba'dikum ma yashak ma anšakum min zuriya kawm In ma tu'aduna laat wama antum bimu'jizin qul 'ala makanatikum inni فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله ممن ذرأ من الحرف والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِم فَلَا يَصلُ إِلَ اللهَّ وَمَا كَانَ للِلَّهِ فَهُ وَ يَصِلُ إ شُرَكَائِهِم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَمْ يُشَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَٰلِكُمُ الْوَتَرُ وَمَا يَفْتَرُونَ